Rəbək əbədə hə zəkəriyə Əz nədə rəbəh Qal răbbi, inni وهna العظm منni واشتعل الرأس شيba واشتعل الرأس شيba ولم دعاءك رب في شقي وقين مخفت الموعد وكانت امرأتي عاقرا فهبدي من لدنك عليك فهبدي كعليا يرثني ويرث من آل عقوب يرثني ويرث من آل عقوب عجب لأن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا وقدبا بي برييت يا قالك فَكُنْ كَمَنِ اطَّبَدُوا عَلَن تَكُونَ جعل قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا وَحَنَنَ مِمَّنْ لَذُنَّ مَا وَكَانَ تَقِيَّا يَا يَا يا خذ الكتاب بقوه واتينا الحكم مصبي وقاتينا الحكم مصبي وحمانا وكان تقيا وطا طدوالدين ولم يكن جب بارد وسلام على Yawm əlidə, yawm جانب فتن خفت من دون غيم حجاب فاورثنا الى وأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ رحماني منك إن كنت تقيا قالت إني أعود مَا نِنْ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَتَّقِيَا قَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُو بَغِيَّةٌ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ وك هو عليين اني مجعل له آيه للناس وكان أمراً مقضياً فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً فأجاءها المخاض إلى جرع النخلتي قالت قالت يا ليتني ميت قبلها ف난ده من تحتذا الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهو لَنْتِ تُسَاقِطٌ عَلَيْكِ رُطَبٌ جَنِي تُسَاقِطٌ عَلَيْكِ رُطَبٌ جَنِي فَكُلِي قال يعيب ما فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي الرحمن صرماً فلن أكلم اليوم إنسياً فأتت به قومها تحمله أقول يا بو يا مولى قد جئت فَأَشَاوَت إِلَيَّ قَالُوا كَيْفَ كتاب أعج على نبي وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة كِتْ مَاتُ مْتُ حَيَا وَبَطِ يَدَتِي وَبَطْ قَوَانِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْ كبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً قول الحق الذي فيه يمتعون ما كان لله أن يتخذ من سبحانه إذا قضى قول الحق الذي فيه يمتعرون ما كان لله أن يتخذ من رَبَّنَا إِذَا قَضَيْتَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَكُمْ الله عبي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم تَلاَ السَّاحِبُ مِنْ بَيْنِ غَمْ سَوَاءٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا شَهِدَ يَوْمَئِذٍ اسمع بهم وعاقب صد يومنا لكن الله عليم يوم سيضع على وأنزلهم يوم الحسرة القضي الأمر وهم في غفلة وهم لا إذ قضي الأمر وهم في غفلة in